من الحق يخرجون الرسول، يخرجون الرسول، وإياكم ألتأمّنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبتغاء مرضاة. Tusirunlah kepadanya dengan kebaikan dan aku mengetahui apa yang disembunyikan daripadanya dan apa yang dia umumkan dan apa yang يَفْقَهُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبَرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ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 أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلنا اولادهن ولا ياتينا ببهتان يفترينه ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا قد مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ